إذ أرسلنا إليهم اثنين فَعَزَّزْنَا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم قالَاوا مَا أَتُمْ إِلا بَشَرُم مِسْلُناَا وَمَاأَ زَلر الرَّحْمَانُ مِن شَيْئٍ إِ إن أَنتُمْ إِللاا تَكذِبُون قالَاوا رَبّنَا يَعلَمُ إِا إلَكُمْ لَ رسَلُون وَمَا عَلَن إِلَّا الْبَلغُ الْمُبِين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم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 وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ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 وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَكِنَّ اللَّيْلَ سَابِقٌ نَّهَارًا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 فاليوم لا تظلم نفس شيئا وَلَا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك تَكُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ وَلَهُم ما يَدَّعُونَ سَلامٌ قَوْلٌ مِّنَ رب الرَّحِيمِ وَمْتَازِ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ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 أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ يَوْمَ نَاختِم وَعَلَ أَفْواهِهِبْ م وَتُكَلِّمُ نَا أَديهِم وَتَشهَدُ أَجُلُهُم بِمَا كانَُوا يَكسِبون وَلَ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا غلَ أَعيُونِهِم فَسْتَبَقُ الصِراطَ فَأَنَّ يُبِصِرون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 وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ إِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ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 ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتون ما عن اليمين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 وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بِيضَاءَ الْأَذَّةِ لِلشَّارِبِينَ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 ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَأَفَ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 فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لاَ تُنْطِقُونَ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ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 وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ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 وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذو الزيتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم